قُلْ فَإِنَّنَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً قُلْ فَإِنَّنَا أَضْرَمْنَا عَلَيْهِمْ أَضْعِيلاً سَنَءُ يَسْيِنُونَ فِي الْأَرْضِ يَسْيِنُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا كَسْرَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ